مطرنا بفضل الله ورحمته مطرنا بفضل الله ورحمته مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين وَجَعَلَ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاغًا إِلَى حِينِ اللَّهُمَّ أَسْقِنَا وَأَغِثْنَا اللَّهُمَّ انْشُرْ رَحْمَتَكَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ فَلَا تَمْنَعْ عَنَّا بِذُنُوبِنَا فَضْلَكَ اللهم أسقنا غيثا مغيثا سحا وابلا غدقا هنيئا مريئا أم مجللا نافعا غير ضار لتحيي به البلاد وتسقي به العباد وتحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتنعش به الضعيف وتحيي به الميت من بلادك اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق فإنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وأمددنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات وجعلنا لنا أنهارا برحمتك يا أرحم الراحمين